بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسروا إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع هذه المادة والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين اللهم صل على محمد النبي وأزوديه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في شرح الفقه المنصر إلى كتاب الأيمان والنظور أما في الأيمان فتعريف الأيمان نغة جامع يمين وهو الحلف أو القسم وثمي الحالف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه أما شرعا فهو توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته هذا هو اليمين شرعا توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته إذن الأيمان جمع يمين واليمين هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله او اسم من أتمائه أو صفة من صفاته على وجه مخصوص أيضا سمى القسم والحلف أو اليمين واليمين إما أن تكون بطلب من القاضي وهذه يأتي ذكرها فيما بعد في آخر كتاب في هذا الباب وإما أن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي فهذا الباب يراد به هذا النوع من اليمين وهي اليمين التي تصدر من الإنسان بغير طلب من القوم واليمين التي تنعقد وتجب بها الكثارة إذا حنت هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفته كأن يقول والله وبالله أو تالله والرحمن وعظمة الله ورحمة الله ونحوي ذلك فإن حلف على شيء بشيء من هذا وضرب يمينه فلا شيء عليه وإن حنت فعليه الكثار يعني إن حنت بأن فعل ما يخالف اليمين ولليمين خمسة أحكام هناك أمين واجبة وهي التي ينقذ بها انسانا معصوما من هلكة إنسان معصوم ويتوقف نجاته من الهلكة بهذه اليمين فهذه اليمين تكون واجبة لإنقاذ انسان معصوم من, من الهلكة هناك أمين مستحدة كالحلف عند الإصلاح بين الناس هناك أمين مباحة كالحلف على فعل مباح أو ترك أو توكيد أمر ونحو ذلك أما اليمين المكروه فكالحلف على فعل أمر مكروه أو ترك منذوب أو الحلف في البيع والشرار أما اليمين المحرمة فهي كمن حلف كاذبا متعمدا أو حلف على أن يفعل معصيا أو حلف على أن يترك واجبا ونحو ذلك ويقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فحفظ اليمين المأمور به في هذه الآية الكريمة يكون بعدة أمور منها عدم كثرة الحلف لأن الله عز وجل قال ولا تتع كل حلاف مهين فكثرة الحلف شيء لا يستحب ولا يحمد ومن حفظ الإيمان أيضا أن لا يحنف الإنسان إلا في مكان واجبا ثم أيضا حظ اليمين يكون بإخراج الكثارة بعد الحنف إذا الحفظ اليمين يتم بعدم كثارة الحلف ثم عدم الحنف إلا إذا كان الأمر واجبا ثالثا إخراج الكثارة بعد الحنف وقد شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحنوف عليه وذلك لحمل المخاطب على الطيقة بكلام الحالف أو لتقوية القلب من المخاطب وحسنه على فعل شيء أو تركه أو لتقوية عدم الحال في نفسه على فعل شيء يغشى إحجامها عنه أو ترك شيء يغشى إخدامها عليه يقول المسألة الثانية أقسام اليمين تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام هناك اليمين اللعب واليمين المنعقلة واليمين الغموز أما اليمين اللعب فهو الحلف من غير قصد اليمين هو لا ينوي بها يمينا ولا حلفا يحلف من غير قصد اليمين كأن يقول لا والله وملا والله وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد به قتما فهذا يعد لعوة أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه يحلف على شيء يظن صدقه كان يحلف أن فنالا في البيت هو يظن في البيت ثم يبين أنه ليس في البيت هذا أيضا يدخل في يمين اللغو والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت أم المؤمنة عائشة قد الله تعالى عنها انزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله هذه اليمين لا كثرة فيها ولا مؤخرة ولا إثماء على صاحبها فإذاً اليمين الله هي الحلف من غير قصد اليمين ليس فيها نية اليمين ولا قصد اليمين كأن تكل والله لتأكلن لا والله بلا والله ورحم ذلك مما لا يقصد به اليمين أو يحرف على أمر ما يظن صدق نفس هذا الأمر فيبين خلافه هذه اليمين كما أشارنا لا تنعقد ولا كفرد فيها ولا يؤاخذ بها الحالف لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال تعالى ايضا لا يؤاخذكم الله بالغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان في سوره المائده النوع من اليمين اليمين المنعقده وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها قبل أن في اليمين المنعقدة هناك نوع من اليمين يحسن أن نتعرض له قبلا الاستمرار هذا وهو يمين الإكرام يمين الإكرام والإكرام هو إيصال النفع للغيس بلا عبط وبلا عضبة فما يقصد إلا أن يكرم هذا الشخص فيحلف على غيره بأنه يفعل شيئا قاصدا لذلك إكرامه لا إلزامة كمن حلف على صديق له بأن يتغذى عنده أو بأن يجلس في مكان معين قاصداً بذلك الإكرام للإلزام جمهور العلماء يقولون في يمين الإكرام إنها تجب فيها الكثارة إذا لم يمتثلها المحلوف عليه هذا ملهم جمهور إذا لم يمتثل المحلوف عليه هذا الشيء الذي حلف به عليه إكراماً تجب فيها الكثارة طبعا تجب فيها بعموم الأدلة المطلقة او العامة في وجوب الكفارة إذا حنت في يمينه أما شيخ إفلان ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد ذهب إلى أنه لا يجب في يمين الإكرام كفارا واتذلى بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الحديث المعروف حينما كان هناك رؤية ثم بادر أبو بكر بتفسيرها والمهم للحديث فيه قول أبي بكر فوالله يا رسول الله الرسول قال له بعدما فخر المناب من أو الرؤية قال له إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أبو بكر رضي الله عنه فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم ولم يرد في الحديث أنه أمره بالكفار شيخ الاستاذ ابن سيميح ذل بهذا الحديث على أن هذا اليمين مراد به الإكرام ولم يقصد أبو بكر به الإلزان ليس فيه كثرة إذا لم يتجب المحلوف عليه بأن يفعل الشيء الذي حدث عليه أن يفعل هذا الجمهور بأن السكوت على شيء واجب لا يدل على سقوط الوجوب لأن الوجوب ثابت بأذلات أخرى يعني صحيح في هذا الحديث فكت عن أمره بالكثرة لكن هو تكت هنا عن شيء لم يثبت وجوبه أم تكت عن شيء ثابت وجوبه سكت عن شيء ثبت الوجوب وهو الكفارة في النصوص الشرعية المعروفة التي تأمر به الكفارة وتفصله يعني أحكمها بخلاف إذا سكت عن شيء لم يجب ففي هذه الحالة يدل على عدم الوجوب لكن هنا سكت عن شيء وجب بأدلة أخرى فبالتالي لا يسقط هذا الوجوب استدال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا بقياس اليمين على الأمر الذي يراد به الإكرام للإلدان إن الإنسان خالف من يعظمه قال أمره تأذبا أو إكراما له هذا لا يعتبر عصيا وهنا نستدلل بالقصة التي فيها إمامة الوكر للناس وكيف أن رسول الإسلام شبق الصفور حتى أتى خلفه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبه كما كان هو لا يتراجع فأو بكر تراجع وتقدم الرسول عليه وسلم للإمامة ففي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما منعك أن تفكت إذ أمرتك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي خحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث متفق عليه فهنا هو يعني خالق الأمر لكن يقصد بهذا من مخالق عصيان الأمر أم يقصد تعظيم الرسول عليه وسلم وإكرامه بدليل تعليق على ما كان من ابن أن يصلي بين إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا شاكل الثام قات اليمين يمين الإكرام على الأمر الذي يراجه به الإكرام للإلدام فكما أنه لا يعد في ذلك عصيا كذلك في حالة يمين الإكرام الحلف من أجل الإكرام لا يكون عليه كفر لأنه قفر الإكرام للإلدام أيضا بما يستدل به على مذهب شيخ الإسلام ما وقع حينما كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه أضياف فأبى أضياف أبي بكر أن يأكلوا قبله فقال والله لا أطعمه الليلة يعني أنتم مشاهدين تأكلون فقال والله لا أطعمه الليلة فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه فتم فأكل فأكلوا فلما أطبح ردى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنكت فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وخيرهم هذا الحديث منتفق عليه فلم يأمره بالكفارة بل قال أنت أبرهم وأخيرهم لكن طبعا هو نفس الجواب عن الدليل الأول حيث يقول الجمهور إن عدم أمره بالكفارة لا يدل على سقوط وجوبها لكونه قد علم النصوص الأخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم لأنك حنفت في يمينك حنثا مندوبا إليك محفوثا عليه فأنت أفضل منهم وأبو بكر ما قصد إلدامهم وإنما قصد إكرامهم به وقد حصل الإكرام وهم أيضا قصدوا إكرامه لا تحنيثا فالإكرام حصل من الطرفين على أي الأحوال هو قول شيخ الإسلام في هذه المسألة رحمه الله تعالى قول قوي جدا خاصة وأن فيه فرجا للناس للشيوع هذا النوع من اليمين في تعاملات الناس ذا من حيث وجه قول شيخ الإسلام لكن عموم الأدلة يقتضي خلاف كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن الأصل هو وجوب الكفارة ولأن عدم ذكر الشيء مع وجود أصل يبنى عليه ليس ذكرا لعدمه كما شرحنا ذلك من بداية الكلام هنا أيضا مسألة تتعلق بقضية إبرار القسم يقول الدكتور خالد ابن علي المشيقح في كتاب أحكام اليمين بالله عز وجل يقول قد يحرف الإنسان على فعل أو ترك منسوب إليه يعني انتبه إلى نفسك أن يقول والله لأفعلن لا كذا سمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن وقد يحرف على فعل أو ترك منسوب إلى غيره مثل والله لتفعلن أو والله لا تفعل فمن حلف على غيره أن يفعل وادبا أو يترك وجب واجب إبراره فالاستجابة للحلف على الأخر هذا هو عبر عنه بإبرار القسم فإذا كان الحلف يعني تحلف على شخص بأن يفعل واجبا أو يترك عرما فالإبرار في هذه الحالة واجب يجب أن تمرق قسمه لماذا لأنه قيام بما أوجبه الله أو انتهاء عما حرمه الله وهذا واجب فمن حلف على غيره أن يفعل معصية أو أن يترك واجبا حرم إبراره وواجب تحليفه لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف هذا رواه البخاري ومن حلف على غيره أن يفعل مكروهة أو يترك مندوبة فلا يبره بل يحنثه ندبا لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبة أو يترك مكروهة أو مباحة اختلف أهل العلم في حكم إبراره على خوله إذن إبرار القسم قد يكون واجبا إذا كان أمرا بفعل واجب أو ترك وحرم وقد يكون حراما إذا كان لفعل معصي أو ترك واجب لكن الكلام هنا الآن في إبرار القسم في من حلف على غري أن يفعل منذوبا أو يترك مكروها أو مباحا اختلف أهل العلم في حكم إبراره على وجهه او على قولي، بالقول الاول وجوب ابرار المقسم اذا لم يكن ضرر طبعا بتبقى هنا مشكلة اذا السائل الشخص ده اللي بيسائل الناس يحلف عليهم ايه في مثل هذا لو قلنا بالوجوب فلا بد ان ايه هو يجب في حاله معينه طبعا إذا ايه بقى حلف السائل بايه بوجه الله هنا يجب ان تبرر قسمه بلا شك في ذلك لكن ساعات السائل بيبقى يعني بيتعادل في الموضوع ده وبيشق جدا على الناس كانت شيف ممكن نركز زي خالص المراه بقى وانا بمبر المسجد وسمعت الكلام ده ومن ساعتها كانت ايه فهمت الموضوع فكانت تقف عند الباب وتقسم على الاخوه اقسم عليكم بوجه الله ان لا تعطوني كده فكان الـ الـ الـ كل اللي خارجين من المسجد بعد الدرس والدروس اللاحقه كانوا ايه يعطوا لها فوجدت الموضوع رائع جدا فكان فيه مشق على الاخوه الحقي القول الثاني استحباب ابرار المقسم وهو قول جمهور العلماء استداد من قال بوجوب إبرار القسم بما رواه براء ابن عازم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعيادة المريض واتباع الجلائد وتشمية العاقص وإبرار القسم أو المقسم ونصل المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام فطبعا هذا الحديث أخرجه الشيخان وظاهر الأمر هنا الولوء لكن العلماء ناقشوا هذا الإقتلال على الوجود وخالوا إن اقتران الأمر بإبرار القسم لما هو متفق على عدم ودوبه وهو إفشاء السلام قرينة صارفة على الوجود لما أنا ذلاله ذلالة به الإقتران لأن إفشاء السلام تبدأ بالسلام وداء بالسلام استحبه لكن رب السلام إيه؟ واجب وطبعاً ذلالة الإقتران عند جمهور الإنصليين ذلالة ضعيفة لكن يدل على الوجوب قوله ونصر المظلوم لأن هذا واجب بالاتفاق أيضا ننقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي من الأدلة تصرف الوجوب إلى الافتحباب وهو قول الجمهور ننقشه أيضا بعدم التسليم لأن هذه الأدلة تصرف عن الوجوب إسرائيل لقائلون بالوجود بما رواه مجاهد قال كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن ابن صفوان وكان صديقا للعباس رضي الله عنه وانتبه كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة فأبى وقال إنها لا هجرة فانطلق إلى العباس وهو في استقايه فقال يا أبى الفضل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يبايره على الهجرة فأبى فقال العباس ادسمت عليك لتبار عنه قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقال هاتي أبررت قسم عمي ولا هجرة أبررت قسم عمي ولا هجرة لأنه بفتح مكة انقطعة في الهجرة الملكة المدينة لأنها صارت دارة إسلام فقال هاتي أبررت قسم عمي ولا هجرة وضعف هذا الحديث وعن أم الممين عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وذخي بعض فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنف يعني الذي يتسبب في وفوع الحن فروى أبو حازم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل ومعه هليمات فقال بكم تبيع غلمك هاره فحلف ألا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال يا أبا عبد الرحمن كذها بالذي أعطيتني قال حلفت على يديه أو حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأحنفك لأنه لما رجع الشريع حلف أنه لن يبيعه فالرجل تراجع بعد ذلك فلما تراجع قال له لأنت لأ حلفت على يمين ولم أكن إيه لأعين الشيطان عليك وأحنفك فروى تعيد بن وهب قال مر معاد بن جبل رضي الله عنه على رجل يبيع غنما فتاومه بها فحلف الرجل أن لا يبيعها فمر عليه بعد ذلك وقد كتبت فعرضها عليه فقال معان إنك قد حلفت وكره أن يشتريها هذا فيما يتعلق بأدلة من قالوا بوجود إبرار المقسم أما الجمهور الذين قالوا باستحباب إبرار المقسم فقد اتفللوا مما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسن فأرى الناس يتكثفون منها بل مستكتف والمستقيم وإذا سبب ويصل من الأرض إلى السماء عبد ويصل من الأرض إلى السماء فأراك أخرت به فعلوته ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لا لتدعني فأعبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعبرها قال أما الظل فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن حلوته تنطف فالمستكتر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعرو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأ قال لا تقسم فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم دليل على اتحباب إبرار المقسم وعدم مجوبه وأنه صارف لما تقدم من الأوامر لكن نقش هذا الاستبدال لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إبرار أبي بكر لما علم في ذلك من الضرر يقول إمام نووي رحمه الله تعالى خيل إنما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم قتم أبي بكر لأن إبرار القتم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن ذلك فلا إبراج ولعل المستدد في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان لأن الخليفة الثالث انقطع منه السبب فطبعا بما للسبب قتل عثمان والحروب والفتن التي ترتبت على قتله فكارها ذكرها أو فشيوعها المصنف هنا الدكتور المشيقح يرجح أن الأقرب هو وجوه إبراج المقسم لظاهر الأمر في حديث البراء ظاهره إلا ان ترتب على ذلك ضرر أو مشقة ظاهرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبهذا تجتمع الأدل يعني يلي بإبرار المقسم لكن يسقط الوجوه إذا كان هناك مشقة ظاهرة مشقة ظاهرة مثل ما يحدث مثلا لبعض الإخوة الدعاء مثلا نكون مشغولا بأمور كثيرة جدا فتجد كثير جدا من الناس تبعت رسائل أجسمت عليك بالله لا ترد عليه أخسامت عليك بالله الله كذا هذه كذا فهذا في مشقة شديدة أنه ليس شخصا راحدة وإنما مئات الأشخاص فبالتالي يحتاج إلى هذا الأمر إلى إيه؟ كامل الإجابة على هذه الرسائل برسائل أو نحو ذلك فطبعا هذه مشقة ظاهرة فيمكن في هذه الحالة أن تستحضر قولة أن عمر لم أكن لعين الشيطان عليك ورحيتك فهذا فيما تعالج بخضية القسم طبعا النوع الثاني من اليمين اذا تكلمنا على الثاني من اليمين اليمين المنعقدة وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها يمين التي تنعقد اليمين التي النية موجودة ولا يجب ما كتبت قلوبكم او لما عقدتم الايمان فيمين في يقصدها الحالف ويصمم عليها وتكون على المستقبل من الافعال فيما ياتي وتكون على أمر ممكن وليس على قبل مستحيل فهذه يمين منعقدة مقصودة فتجم فيها عند الحنف كثارة لقول تعالى لا يؤاخذكم الله من الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فقول هنا فتجب فيها عند الحنف كثارة والحنف في اليمين هو عدم الوفاء بموجبها إذن النوع الثاني هو اليمين المنعقدة وهي أن يحلف على أمر مستقبل قاصدا اليمين توكيداً لفعل شيء أو تركه هذا اليمين التنعقد فإن ضرب يمينه فلا شيء عليه وإن حلف فعليه كفر لأوليب على لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذن اشترط لصحة اليمين التي تجب أن كثة أولا أن يكون الحالف بالغا عاقلا متعمدا مختارا ذاكرا هذه اول أشروط أن يكون الأشروط في الحالف نفسه أن يكون الحالف بالغا عاقلا متعمدا يعني قصدا مختارا ليت مكرها ذاكرا وليس نافيا الشرط الثاني أن يكون قاصدا اليمين ثالثا أن يكون الحالف على أمر المستقبل ممكن تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن لم يحنث فلا شيء عليه النوع الثالث من اليمين اليمين الغموز وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الغش والخيانة فصاحبها يحنف على شيء وهو يعلم أنه كاذب وهي كبيرة من الكبائش وهذه اليمين لا تنعقد اليمين الغموس لا تنعقد ولا كفارة فيها لأن يخلي بالكم إذا يكون في شيء في الفقه ويقوله إنه لا. لا كفارة فيه بعض الناس ممكن تصور شيء سهل هيل. عشان كده لا يوجد شيء كفارة لا بالعكس تماما أحيانا يكون لا كفارة الفعل معين لأنه أعظم من أن يكفر الظنب هنا أعظم من أن يكفر مثل ما يذكر الفقهاء في من تعمد الإفطار في شهر ربضان هل يقضيه أم لا يقضي هذا اليوم فبعض الثقائر يقولون لا لا كفرة لأن هذا شيء ذنب أعظم من أن يجد شيء يكفره أو ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها نفس الشيء يقال فلما نقول لهذا الشيء لا كفرة له ليت يفهم ذلك أنه شيء هيا وذهب فده هو لأنه ذنب عظيم جدا حتى أنه لا تجبره كفارا بل تجبره بألت إستقامة وإستقامة وكفرة الأمال الصلاحة إلى آخرين فإذن اليمين غموس لا, لا تنعقد وللتالي لا كثرة فيها لأنها أعظم من أن تكفر ولأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغوة وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحانها إذا ترتب عليها ضياع حقوق ثم تالي يمين غموسا لأنها ترم صفاة صاحبها في الإف ثم في نار جهنم ورعيه الله دليل حرمتها أوله تعالى ولا تنتقضوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم من بعدت وجها وتظلموا السر بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم يعني هذا دم للناس الذين استعملوا اليمين والحلف بالله لتضليل الناس أو لغشهم وهنا قاعده مهمه جدا لهذا الاث وهي أن سوء الخلق قد يكون سببا في صد الناس عن الدخول في سوء الخلق قد يكون سببا في التنفير لأن الكفار إذا تعملوا مع المسلمين فواجدهم يغشون أو يزركون أو يحرفون يستعملون اسم الله كاذبا اسم الله وهم كذبون خائنون أو ففي هذه الحالة يستعملون اليمين من أجل الدخل الإفساد وخداع الناس من فعل ذلك فيترطب عليه أمران خطيران الأول تذل قدم بعد ثبوتها ضرر لازم له أنه بعد الاستقامة يصير يعني فاسقا أو عاصيا أو اتكبا ذنبا هذا ضرر لازم هناك ضرر متعدد على الآخرين وهو التسبب في صد الآخرين على الدخول في دين الإسلام يقولون لو كان في هذا الدين خيش لما استعملوا إطفال الله في خلالنا فبالتالي يقول تعالى وتذوقوا السوء بما أصببتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم فذل على أن سوء الخلق قد يكون سببا في تنشير الآخرين من يعني الإسلام ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك غائر بالله وعقوك الولدين وقتل النفس واليمين الزموس هذه من كبير ذنوب ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة يعني لإيه لأنه ذنوب أعظم من أن تكفر خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبحث مؤمن ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق اليمين الصابرة هنا هي اليمين الغموز سمعت صابرة من الصبر لأن الصبر معناه الحبس والإلزام لأن صاحبها يلذم بها ويحبس عليها وتكون لازمة له من جهة الحكم ممكن لصاحب هذا اليمين يتسبب في, إيه؟ في مثل هذا إذن اليمين الرموس هي أن يحلف على أمل ماضي كاذبا عالما وهي محرمة وهي من أكبر الكبائر لأنه تسبب في هطب فبوق الناس وأكل أمواله المغير حق ويقصد بها الفسك والخيانة عمدا ثم يرمس صاحبها أولا في الإثم ثم هذا الإثم يرمسه في الإثم في النار والأهل والله هذه اليمين لا تنعخذ ولا كفرة فيها وتجب المبادرة بالتومة منها لقوله تعالى في سورة الأحد ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم سلسة مال يمير ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم تلعبون بإسم الله الذي يحرفون به كلمة ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد فبتها وتذوقوا السورة بما يصددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وقال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا مقليلا أولئك لا خلق لهم في ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم على بنى اليمين ذكر الحديث الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس لاحظتوا تكرار اليمين يعني رجل مثلا كرر اليمين على جنس واحد كان قال والله لا آكل هذا التمر والله لا آكل هذا التمر كفره واحده مع انه كرر اليمين لكن لما كان اليمين هنا مكدرا على جنس واحد هذه يمين واحدة ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث طيب إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن قال مثلا والله لا آكل هذا اليوم والله لا أسافر هذا اليوم فهذا عليه بكل يمين كفارة إذا حنث بها يعني إذا أكل ولم يسافر عليه كفارة لأنه أكل إذا لم يأكن لم يسافرلب عليه كفرة إذا عقد يمينا و واحدة على أشياء مختلفة لم يقولئه والله لا أكللت ولا شربت ولا لبست هذا عليهه كفر واحدة لأن لمكر اليمين بش الله لاأكل والله لا أشرب الله لا ألبس لم قال والله خللفوح والله لا أكل ولا شفت ولا لبس هذا عليهيكفرة الوحة إذا خلف لأنه بفعل واحد منها يحلف وتنحل اليمين تقول المسألة الثالثة كفارة اليمين وشروط وجوبها أما كفارة اليمين يقول شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها وذلك رحمة بهم قال الله تعالى قد ثرب الله لكم تحلة إيمانكم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بل يئتها وليكفز عن يمينه باج الكفاره تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يفي بموجبها كفاره في اليمين فيها امران فيها تاخير وفيها ترطيب فيخير من لم تكن كفاره عليه ان يخير بين ايه بقى يخير بين اطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوه عشاو تخير يبقى ايه اول حاجه اطعام 10 مساكين او قصوة عشرة متاكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة أو عدق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب يبقى هنا بالتخيير الترتيب بقى أنه إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المنكورة ينتقل إلى سيام ثلاثة أيام بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكثرته إطعام عشرة مساكين من أوسوف ما تطعمون أهلكم أو إسوتهم أو تحرير رقبة هنا انتهى تخيير ثم انتقل للترتيب فمن لم يجد الصيامه ثلاثة أيام فلا يجب الإنسان أن يبادل وشاطا بالتكفير بالصيام لكن بد أن يحاول ولم تليه الثلاثة الأول فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب تخير بين الإطعام والكسوة والعذر وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام إن كثيراً من الناس يتسهلون في هذا يبادل فوراً للصيام ويكون قادراً على الإطعام أو الكسوة لابد أن في ترتيب هناك يعني في تخيير بين الثلاثة فإن عجل عن واحد منها ينتقل عند العجل إلى الصيام ثمية كفرة من التغطير لأنها تغطي الإثم وتستغ والكفرة هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو فسوة أو عذق رقبة أو صيام تكفيرا لحنثه في يمينه وهي واجبة في حنث في يمينه وتسقط عنه إذا عجز عنها لأن الواجب يسقط بالعجز عنه لنفرقه لا يستطيع لا الإطعام ولا الكسر والعذق وأيضا لا يستطيع الصيام ففي هذه الحالة تسقط عنه الكفارة لأن الواجبات تسقط بالأعذار والعذق والعجز أدره وكما ذكر هنا يخير من لدي ماته كفارات يمين بين أولى الإطعام عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع من قوت البلد نصف صاع من قوت الغالب في البلد وده يساوي تقريبا كيلو وربع كيلو وربع من بر أو أرز أو تمر ونحن ذلك وإن غدى العشرة المساكين أو عشاهم جاه يعني يجيب عشرة مساكين يؤديهم أو يعشيهم هذا يجوزه ثانيا كسوة عشرة مساكين مما يلبس عادة ثالثا عذك رقبة مؤمنة وهو مخير في هذه الثلاثة فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام ولا يجوز الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة المركوع سابقا هنا مسألة أيضا كيف يكفر الكافر عن يمينه كيف يكفر الكافر المسلم عن يمينه أولا نحتاج لبيانه الأمر يتعلق بيمين الكافر يعني لازم عشان ناشي المسألة دي لازم نتفد إيه الأول أن يمين الكافر تنعقد هناك كتاب الأيمان الذي لك فيها الشيخ راشد ابن فهد الحفير بيتكلم عن قضية العقاد يمين الكافر هل الكافر ينعقد يمينه أم لا اختلق الفقهاء في العقاد يمين الكافر على قولين قول الأول عدم العقاد يمينه وهو ماذا بالحنافية والملكية استدالوا بقوله تعالى وإنكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وط تقاتل ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعندهم ينتهون فقالوا إن الله سبحانه وتعالى اظهر لهؤلاء واسد لهؤلاء المشركين الايمان صوره كما اظهرها بقوله تعالى وانك أيمانهم اثبت الأيمان لانه قال وانك ايمانهم لكن في الحقيقة هو ان فاهم نفع عنهم حقيقه الايمان الشرعيه بقوله انهم لا أيمان لهم فهذا يدل على عدم انقادها من الكثار الرد على هذا بأن المراد بالأيمان في هذه الآية العهد والمثاق لا الحلف والقسم تكون معنى قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم أي لا عهد ولا مواثقة يوفون بها يقول الشيخ الإسلام لم يرد لا تنعقد أيمانهم قوله سعلا إنهم لا أيمان لهم ليس المقصود أن أيمانهم لا تنعقد فإنه قد قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وإنما أراد أنهم لا يوسفون بإيمانه علموا لذلك بما يلي أولا اللي هو الصريخ الذي يقول بأن الكافرة لا تنعقد يمينه قالوا إن الكافر ليس أهلاً لليمين لأنه غير مكلف وعليه فلا تنعقد يمينه طبعا ننفش هذا بأن ترتيب الكثارة على عقد اليمين ليس من باب الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الأحكام الوضعية المربوطة بها ومع ذلك لا نسلم لكم عدم تكليفه لا نسلم أن الكافر غير مكلف التعليم الثاني أن الكافر ليت أهلاً للكفارة لأنها عباده فلا تجب عليه ولا تصح منه وهنا أدل على عدم عقاد يمينه لأن وجوب الكفارة فرع عن صحة اليمين والجواب على هذا الاتبلاد بأن كون الكفارة لا تصح ولا تقبل من الكافر هذا مسلم به أما كونها لا تجب عليه ولا تطلب منه مطلقا فغير مسلم وذلك لدخولها في رمته وتعذيبه عليها في الآخرة مما يدل على أنه مطالب بها فإذ أراد براءة رمته وسلامته من العذاب عليها فلا بد من صحتها منه وهذا لا يكون إلا بالإتيان بأصل الإيمان فهو إذن مكلف بها ومطالب من هذا الوجه وهو مطالب بها لكن لا أفهم ذلك حتى يسلم فiban kaun al-kafir laysa ahlan لا kaffara la yalzam minhu 'adam iqad yaminih lianna al-iqad al-yamin wa kafarataha al-maliyya min bab al-ahkam al-wad'iyya al-marbuta bi-asbab la al-ahkam imma taklifiyya al-ahkam usamsa aw wad'iyya وعليه فإن يمينه منعخلة أما أداء الكثارة فلا يطلب منه لكن تبقى في ذمته ويعذب عليها حتى وإن أداها لعدم قبولها منه القول الثاني إنعقاض يمين الكافر إن يمينك كافر تنعقض وهذا مذهب الشافعية والحنابلة استدلوا بقوله تعالى أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتوا في الأرض فأصابتكم مصيبة اللون تحبسوا لهما إن بعد الصلاة فإبا فيقتمان بالله بأن هم من غيركم افطار ليس مسلمين فقال إيه فيقتمان بالله وقد جاء في التبه من نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلف تنيما الداري لأنه كان نصرانيا وإيه وأسلم وعليا ابن بدا قبل إسلامهما إن ثبت إسلام عديه فهذه الآية والسبب نزولها يدل على طلب الأيمان من الكافر والأمر بهذا الأيمان في الدعاوة والقصومات مما يدل على أن الكافر أهل من اليمين وإلا لما طلبت منه اليمين فيقسمان بالله نوقش بأن المقصود من اليمين هو التحرج من الكذب وهذا يستوي فيه المسلم والكافر فلذلك طلبت اليمين من الكافر صورة رجاء نقوله والجواب أن الكافر إذا حلف أمام القاضي كاذباً فإنه يجداد الإثمان على إثم وهذا دل على ترطب آثار اليمين عليه وإلا لما طلبت منه اليمين في الدعاوة والخصومات لعدم فائدتها ولعدم تحقيق ما يراد بها الدليل الثاني طبعا ها حكم الإيه؟ القسامة لأن في الحديث, الحديث فتبرركم يهود بخمسين يمين فهنا طلب اليمين من قوم كثار هذا دل على أهليتهم لها أيضا عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنادرك فإيجاب الوفاء عليه بنادره قرع عن انعقاده منه آل كفره لأنه لو لم ينعقد ما واجب الوفاء به وهكذا اليمين على أي الأحوال أيضا الدليل الرابع قياس يمين الكافر على إلائه وطلاقه وعتافه في الانعقادي والصحة لأن هذا كله مما يلتزمه الإنسان على نفسه على أي الأحوال خلاصة الكلام في هذا أن الراجح هو القول من عقاد يمين الكافر يمين الكافر تنعقد لقوة أذلته وضع فيما نقشت به ولقوة منقشة أصحابه لأذلة القول الأول فإذا أثبتنا أن يمين الكافر تنعقد فدالتالي يكون هناك متاب لأنه نقشه كيف يكثر الكافر الكافر يكثر بأي شيء من الثلاثة الأولى الإطعام أو الكسو أو العدق لكنه لا يكثر بإيه بالصب لماذا لأن الصومة عبادة والعبادة لا تصحه من كافر أما الثلاثة الأولى الهياء الإطعام أو الكسو أو العدق فهي إيه؟ تطرف مالي, مالي وتصرفات الكافر المالية صحيحة نافذة بالاتفاق لكن هل هي المشكلة ستكون فيه بقى لأن الكافر يعتق رقبة مؤمنة ففي هذه الحالة طبعا بما أننا اشترد في الرقبة تكون مؤمنة هل فيه إشكال لأن لو واحد كافر ينفع يشتري عبد مسلما ليعتقه بعد أن يملكه لا شراء الذنمي لعبد المسلم أمر لا تقره الشريعة لكن يبقى احتمال ان ممكن الكافر يعطيك رقبة في حالة ايه يمكن ان يكافر بالعب هذا رقبة اذا كان مالكا للرقبة المؤمنة عن طريق الارف مش عن طريق الشراع انتقلت اليه من الارف اهو مالك لها او ان كان ملكه لها قبل ايمانها بعد ما ملك العرب اسلم او ان ممكن ان الذمي يقول للمسلم اعطق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فإذاً هذا فيما يتعلق بكيف يكفر الكافر وهذا فرع على إنه قد يميني كمان 12 طيب ما حكم تقديم كفارة اليمين يعني الإنسان حلف على شيء ويوز أن يحلف يرجع على الشئ الذي حلف عنه فيجوز تقديم كفارة اليمين على الحنف ويجوز تأثيره عنه لكنه ان قد تم الكفارة كانت كفارة محللة وإن أخرها كانت مكفرة فممكن حلف مثلا لا يزور قريبه فلانا فممكن يقدم الكفارة أولا حتى يحلل هذا اليمين الكفارة هنا إيه؟ محللة في اليمين وبعد أن يؤدي كفارة يذهب لزيارته وممكن يزوره أولا ثم بعد ذلك إيه؟ يكفر فهذه الكفارة تكون إيه؟ مكفرة له لحديث عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خيص فلا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتِ الذي هو خيص وكفر عن يمينك ويالا متفكن عليه شروط مجوب كفارة اليمين لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفد موجبها إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة لابد أن يمين تكون إيه؟ منعقدة لأن لا تكون يمين له ولا يمين إيه؟ غموسا فأن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك ولكن عقل اليمين إلا بالله أو بثم من أسمائه أو صفة من صفاته لقوله تعالى لا يؤاخلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتموا الأيمان فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين البنعقدة أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه الشرط الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها أكره على أن يحلف لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي القطأ والنسيان وما استكره عليه الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا ليمينه مختارا أما إذا حنث في يمينه نازيا أو فلك فلكفرق عليه للحديث المتخبط سؤال هنا هل يجزئ إخراج القيمة كما نقش هذه المسألة أيضا فيه كانت فهل يجزئ إخراج القيمة؟ طبعا معظم الناس للأذف الشيء يفهمون من الآية الكريمة يأخذون بالتأويل قليل جدا الناس الذي يلتفت إلى هذا التأويل وتأويل فاسد أيضا لماذا؟ لأن الله قال فكفرته إطعام عشرة مساكين هم يديدون كلمة للآية إنه كلمة إيه؟ قيمة إطعام عشرة مساكين ما يقول إطعام عشرة مساكين وأنت تقول قيمة أو كسوته ولم يقل أو أو كيمته كسوته أو تحرير رقبة ولم يقل أو قيمة تحرير رقبة لأن شك أن قيمة العبد تختلف عن قيمة الكسوة تختلف عن قيمة الطعام بجارب أن هذا يخالف ظاهرة الآيات الكريمة لكن علماء اختلفوا في هذه المسألة إخراج القيمة في هذه الكثارة قول الجمهور لا يجده إخراج القيمة في الكثارة من أخر المال فكأنه ما كثار لا ينظل مطالبا بالإuo في الكثارة قول الثالي وهو منهب الحنفية أنه يجوز إخراج القيمة في الكفار احتدت جمهور بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين أو إسوتهم أو تحرير رقم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الواجب في عين الإطعام والكسوة فلو دفع غيرهما لم يؤد الواجب المأمور به يقول ابن حزم فمن أوجب في ذلك قيمة فقد تعبى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ما نفسه وقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وما كان ربك نفيا لو كان هذا من الدين ولو كان هذا فيه من لنص الشرع عليه وما كان ربك نفيا أيضا لو جازت الكيمة لم يكن للتخيير فائدة لأن قيمة الطعام إذا ساوت قيمة الكسوة صار شيئا واحدا وكيف يخير بين شيء واحد وإن جادت قيمة أحدهم على الآخر فكيف يخير بين فعل الشيء أو فعل بعضه؟ أيضا يلزم من القول بإخراج القيمة لأنه لو أعطاه كسوة لا تستره وفسوة هذه القسوة تساوي قيمة الإطعام أجل ذلك وهذا خلافه واهر الآن أيضا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإطعام أو الكسوة دون دفع القيمة قالوا أيضا إنه لا يجده إخراج قيمة الرقبة لأنه قال أو تحذير رقبة مؤمنة لتحذير رقبة مؤمنة فمما أنه لا يجزئ إخراج قيمة الرقبة فكذلك أيضا لا يجزئ إخراج قيمة بقية الأصناف أما الحنفيا فقالوا إنه يجزئ دفع القيمة في وكذلك الكفارة فطبعا يرد على هذا بعدم التفليم بالأصل الذي يقيسون عليه نحن نسلم لكم أن القيمة تخرج فيه يعني الزكاة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة ثانيا احتجت أحناف بأنه لو أعطاه طعاما أو كسوة ثم باعها المسكين أجزأ ذلك فدل ذلك على إجداء القيمة والدليل أنه لا نسلم ذلك فلا يدن على إجداء القيمة لما تقدم من الأدلة وإنما يدن على أنه لا يشترط أن يطعم المسكين الطعام ولا أن يلبس الكسوة يعني لو أنت بتؤدي ما عليك فهو بعد ما امتلكها بيتصرف فيها دي قضية تانية باع الكسوة أو باع الطعام دي مشكلته هو فكأنت أديت ما عليك أيضا المقصود من التكفير تطهير النفس من الإث ودفع حاجة المسكين وهذا يحصل بالقيمة كما يحصل بالإطعام والكسوة بل ربما كانت القيمة أنفعة هذا كلام من حنفية. طبعا الكواب أن هذا اجتهاد مع نص اجتهاد مع وجود النص وأيضا التطهير ودفع حاجة المسكين مقيد وصف الإطعام أو الكسوة يقول ابن العربي رحمه الله قلنا إن ظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع استذل الأحناف لأنه إذا عطاه التيمة ثم اشترى بها طعاما أو كسوة فيصدق عليه أنه أطعامه أو كسوة والجواب أنه قد لا اشتري بها طعاما ولا كسوة فلا يصدق عليه أنه أطعامه وكسوة فالرجح والله تعالى وما ذهب عليه جمهور أهل العلم لقوة ما تدل به لكن إن كان في بلد لا يأخرون الطعام والكسوة فيتوجه هنا القول بإجزاء القيبة يعني يصار إليه فقط عند الحاجة كما قال شيخ الإسلام ابن الثامية في مسألة زكاة الفطر من المسائل المتعلقة أيضا برضية الأيمان أو اليمين الإسفناء بالأيمان فمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفار إذا نقض يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحن في بعض الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه طبعا تسمية هذا الأمر استثناء لابد أن نستحضر هنا كلام الشيخ الإسلامية التي تيمية رحمه الله تعالى حين فقال الاشتراط بالمشيئة إن شاء الله فهذه الأداة شرط إن شاء الله هنا الاشتراط بالمشيئة يسميه استثناء أنتوا عاكفين طبعا الأدوات الاستثناء إلا وغير وصوى وحاشا إلى أكثر لكن ده يسمى استثناء انتبهوا مش هو ده في العرف النحوي عرف النحويين ليس هذا الاستثناء لكن الاستعراض بالمشيه هو استثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس استثناء في العرف النحوي فانتبهوا له. فمن حلف فقال في يمينه ان شاء الله هذا الاستثناء وزي ده استعمال نبوي واستعمال فقهاء كاصطلاح شرعي لكنه ليس هو العرف النحوي طيب اللي بيجي ازاي الاستئناف اما ان ياتي قبل الكلام الحرف يعني مثلا ان شاء الله والله لافعلن كذا وكذا يبقى هنا ايه اليمين اتى الاستئناف قبلها ان شاء الله والله لافعلن كذا او يكون بعدها مثلا والله لافعلن كذا ان شاء الله بعد اليمين او اثناءها يقول والله ان شاء الله لافعلن كذا فالإنسان إذا قال إن شاء الله في اليمين فلا تنف عليه ولا تكفر لكن طبعا بشروط كما سنوين هذا إن استثنى في اليمين وفعل المحلوف عليه أو تركه فلا يحنى باختصار يعني يعتبر إيه الاتفناء مانع من انعقاد اليمين يبقى اليمين اللي داخلت فيها إن شاء الله لا تنعطب وبالتالي إذا فعل الشئ الذي حلف على أن يفعله واستثنى ليس عليه إيه إثم ولا كفر يصحه الاستثناء في اليمين بشروط أن يقصر تعليق المحلوث عليه لمشيئة الله لا مجرد التبرك يكون ناوي فعلا كلمة ان شاء الله وليس مجرد التبرك بذكر المشيئة ولا بد أن يتصل الاستثناء باليمين لا يكون شغلهم فصل بكلام أجنبي مثلا وأن يكون الاستثناء لفظا ونطقا فلا ينفعه الاستثناء بقلبه لا ينفعش يقول إن شاء الله في قلبه لا بد أن ينطق بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا لأطفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بثارث يلاهد في سبيل الله فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والله تعالى هذا هو المقصود بقوله ولخدفتن سليمانا فألقينا على كرسيه جسدا ثم ألم ويم الذي نفس محمد جدي لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوه وهذا متفق عليه خلاص بكلام تأتي المسألة أن الاستثناء يؤثر في كل يمين تدخلها الكفارة كل يمين تدخلها الكفارة فالاستثناء يؤثر فيه إيه اليمين التي تدخلها الكفارة الظهار تحريم والنفس وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن الثامية رحمه الله تعالى والاستثناء يؤكتب في كل ما جرى مجرى اليمين الحالة الطلاق والظهار والحرام والنذر والعتاق فنجم الشروط صحة الاستثناء في اليمين هو ولد أن يقوله بلسانه لا بقلبه لكن النار أحمد استثنى لو أنه استثنى بقلبه خوفا من ظالم فقالوا يعني هنا يصح الاستثناء يبقى أول شيء أن يقوله بلسانه ثانيا أن يكون متصرا باليمين حقيقة أو حكمة فلو حلف وقال إن شاء الله لكن فصل بين استثناء بكلام أجنبي لم يصح للستثناء أو فصل بينهما بسكوت طويل عرفا الشرط الثالث أن يقصده يقصد للستثناء فإن جرى على اللتاني بغير قصد لم ينفعه ولم يصح للستثناء أيضا أن ينويه قبل تمام اليمين فإن حلف ثم طرغ من يمينه فعرض له استثناء بعد ذلك حلف والله لا أفعلنا كله لأكلن لا كنا مثله ولأفعلن كنا وانته وبعدين بعد مخلص اليمين قال الله لاستهنه فالإن شاء الله لابد أن يلوي الاستثناء قبل تمام اليمين فانحلف ثم فرر من يمينه ثم عرض له الاستثناء بعد ذلك فاستثنى لم ينفعه ولم يؤثث أيضا يشترط أن يقصد به التعليق تعليق على مشيئة الله يقصد إن شاء الله على حقته لكن لا يقصد بها تحقيق ولا يقصد بها التبرق فإن قطب التحقيق أو التبرق لم تنفعه يقول نقض اليمين والخنط فيها الأصل أن يفي الحالف باليمين لكن قد ينقض لمصلحة أو ضرورة وقد شلع له كثرة ذلك كما سبق ويمكن تقسيم نقض اليمين والخنط فيها تحتم في المحنوف عليه على النحو التالي اولا أن يكون نقض اليمين واجبا وذلك إذا حلف على ترك واجب حلف أنه لا يصلي وهذا يجب عليه أن ينقض اليمين وأن يحنث فيه إذا حلف على ترك واجب كمن حلف أن يصل رحمه أو حلف على فعل محرم كأن يحنث لأشربن خمرا فهذا يجب عليه نقد يمينه وتلزمه الكثارة لأنه حلف على معصية أن يكون نقد اليمين حراما كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقض اليمين لأن حلفهم في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده الحلف ثالثة أن يكون نقض اليمين مباحا فذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه يقول تعالى وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوهُ بَيْنَ الْنَاةِ والله سبحانه عليه طبعا يسن للحنة في اليمين إذا كان خيرا يعني مثلا شخص حلف على فعل. مكروب أو طرح مندور هذا يحب له أن, أن يحنى يفعل ذلك خير ويكفر عن يمينه وعن أبي رجل رضي الله عنه قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني بقي حتى وقت العتمة ثم رجع إلى أليف وعجل الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحالف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدأ له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتيها وليكفر عن يمينه وهذا أخرجه مسلم لو رجل حرم على نفسه ما أحله الله له مثلا رجل حرم على نفسه مما أباح الله له من طعام أو شراب أو لبات أو فع فهذا لا يحرم عليه لكن يجب عليه إذا فعله كفارة يمينه بالدليل يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي برضاة أزواجك والله أصول رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فهذا التحرم هنا كماه الله إيه أي ماذا الله لكم إيه تحلة أيمانكم فمن حرم عن نفسه طعاما فعليه إيه ان أكله إفارة يمين أي الرجل حرم على نفسه زوجته فقال أنت علي حراما فهنا ينظر إلى نيته إن هو الظهار فهو ظهار إن هو الطلاق فهو طلاق أو إن هو اليمين فهو يمين أتب نيته لكن إن قال أنت علي حرام ولم ينوي شيئا فهو يمين فحسب الني بائنا يسأل عن قصده إذا حرم على نفسه دوجدة وقال أنت علي حرام إن هو ظهارا أو طلاقا أو يمينا فهو بحسب نيته وإن لم ينوي شيئا فهو يمين يقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتباسى ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير فمن لم يدد قصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتباسى فمن لم يستطع أن أقعموا ستين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكاسرين عذاب أليم وعن عمر بن الخطاب ولي الله عنه قال تمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما لواء ما حكم من فعل ما حلف عليه ناسيا أو مخصئا فإذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنف ولكفرت عليه ويمينه باقيا حلفه ناسيا ممكن ناسيا يلب على أمرين إما أن ينسى اليمين أو ينسى المحلوف عليه يعني مثلا نسيان اليمين رجل حلف لا يأكل لحما ثم أكله وعين عارف لأنه لحما عارف لهذا الطعام إيه لحب. لكنه نفي أنه قد حلف أن لا فهذا هو نزل إيه اليمين لكن عارف أنه لحما نسيان محلوس عليه حلف لا يأكل لحما ثم يأكله ذاكرا أنه حلف لكن نفي حلف على إيه ولم يخطر لهذا أنه حلف على فرق اللحم أو غيره فهذا لا تجب فيه الكفارة عند الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإتلام ابن ثمية والإمام بن القيم وهذا أرزح الله تعالى فذلك متعالف بالنسيان إما أن ينسى اليمين وإما أن ينسى المحلوفة عليك علي فأكل بناء عن هذا جاهلا مثلا حلف ألا يسلم على فلان ثم سلم عليه جاهلا به يحتبه شخصا آخر فهذا وإن كان قصدا للفعل قصدا لفعل لايه السلام لكنه لم يقصد المخالفة ولم يتعمدها فلا يحنف وهذا اختيار شايف الأستاذ ابن ثمية والإمام ابن قيم وهذا منهب الشفعية والحنابلة أيضا لو فعل الشيء مكرها إذا حالت الإنسان لا يفعل هذا الشيء ففعله ناتيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنف ولا كفرت عليه ويمينه ناتيا مكرها يبقى فيها شوية تفصيل لأن ممكن الإكره بمعنى عدم ود إرادة بالفعل في اضطرق الإرادة عندهم وديت الموجودة يعني كما قال بعض الفقهاء بسبب غضب ممكن الغضب يحول دون الإرادة الغضب مثلا فهو نوع من إكراه هنا في هذه الحالة مغلق عقل مغلق مفيش إرادة أو السحر ممكن في بعض الأحوال يكون نفس الشيء الجميل الفقهاء بكروا كلمة يعني فعلا مهمة أو أوي لأنه قالوا هنا إيه في المكرح قالوا فمن فعله وسوتة وسوتة لأن الشخص الذي يعالي من الوسوات أو الأفعان القهرية هي حتى تسمى إيه؟ قهرية ومنه شئ ربكين ولا تسمى عن نفسه والأسف الشيء عن موقف العلماء السلف أو السابقين هذه القضية ليست عندها علاقة من ناحية شرعية بمعنى زيت تنطرد بالخبرة البشرية يعني هم كانوا دائما نأكدوا بالسكرة يعني كتاب ابن في دم الوسوات كتاب ابن القيم في غدث في اللهفان تب بركده نجد كتبا كثيره تكلمت عن الوسواس بالطريقه فيها ادانه وتجريم للمؤسس كانه هو عاشق عنده اراده لكن هو يتعمد وهذا يعني العلم ادبه ان ده مش حقيقي فوجدت عبارات خفيفه في غايه الدقه في ثنايا كلام الفقهاء تتعلق بالوسوسه تعطي انطباع ان من الفقهاء فعلا منفطن الى ماساه المؤسس الماساه اللي تعيشه في حياته ان هو كاره هذه الافعال جدا لكن لا يستطيع ان يقاومها ولد في مساله الطلاق حتى قال بعض الفقهاء طلاق الموسوس أو المتوسوس لا يقع لانه في خلل يعني شديد في ارادته ولو وقفت على واحد يعني عنده عنده ولا ورد الوسواس هذا ومتزوج بقى وجايله الوساوس في الطلاق هو انا طلقت ولا لا انا قلت كده ولا ما قلتش الاخير هنا الكلام فعلا هذا الكلام من بعض الفقهاء قالوا في ثنايا كتبهم ان طلاق الموسوس لا يقع يحل له المشكله خالص شيء هنا ان كلمه على الشخص الذي حلف لا يفعل هذا الشيء ففعله مكرها فضرمه المثال ايه الوثوثة فهي اتفاق مع الطب في تسمية ذلك ايه بطراب الوثوث القهري قهري في القهر يقول امام نقيم المغلوب والعاجز اولى بعدم الحنف من الناس والجاهل اذا كان الانسان في الفعل هذا اما عن طريق عجل او مغلوب عليه, عليه فهو اولى بعدم الحنف من الناس ومن الجهل أن هذا خلل في, في, إيه؟ في إيه إرادته طيب إذا حلف على إنتان قاصدا إكرامه لا يحنث مطلقا فإن كان قاصدا إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث ان قصد الإكرام فلا يحنث لكن إن قصد الإلزام فإنه يحنث وتلزمه الكفار وبالحق المسلم على المسلم إبرار قتمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية أو ضرر عليه أعلم عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسلكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا تمعنا وأطعنا وأسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنذر الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تهى ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤثرنا إن فينا أو أخطأنا قال قد فعل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله سبحانه وتعالى قد فعل وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت وهذا أخرجه أسلم المعتبر في اليمين من حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلغبه من حلف على شيء وورى نوى هو في قلبه معنى أخر للغض الذي يحلف عليه أو الشيء الذي يحلف عليه نوع من التعريض أو التورية فالعبرة هنا بنياته لا بنغضه وطبعا ده بحالة ما إذا لم يستحلف مفيش حالة يحلفه زي القاضي مثلا فإذا كان هو بيحلف على شيء وورى بغيره فالعبرة هنا بنياته وليس باللغض الذي قاله وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف لكن إذا استحلف القاضي أو غيره أحدا فاليمين على نية المستحلف القادم يسألوا عن شيء معين والعبارة تكون وضاحة جدا فإذا حل فالاعتبار بإيمينية القاد يستحلفه عن إيه ما يجيش عرض في أي كلام وتضيحه في الناس عن سويد بن حمضلة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا واهل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفه وحلفت انه اخي فقل لا ثبينا فوسطا من اليهود ان يفكوا هذا القسم لانه حلف للمدينه اخذوه بانه هذا اخي فاطلقوه له وباقي الصحابه تحرجوا أن يحلفوا فأتينا رسول الله صلى الله عليه طبعا هذا نوع من التعريض هذا تعريض لانه ليس كلمه الأخ عند الاطواق كلمه المثل لكن هو اراد الاخوه في الايه في الاسلام فهذا نوع من الطرير كما فعل ابراهيم حينما حلف على النوجات أنه أنها أخته فخلتني له فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلقت أنه أخير فقال صلى الله عليه وسلم صدقت المسلم أخو المسلم وهذا أخرجه المدعود وابن ماجد وعن أبي غير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك أخرى له مسلم وقال صلى الله اليمين على نية المستحلف كما يتعلق بقضية المعتبر في اليمين وسألة التورية في اليمين يقول الدكتور أبو اليقضان الجبوري من مغداد كما واضح من اسمه أعادها الله إلى أهل الإسلام والسنة أن في موضوع التورية في اليمين علمنا أن اليمين إنما يراد بها عزم الحالف على الفعل أو الطرق إذ يقوي يقو يقو عزمته بوسطة اليمين او يراد لها تقوية كلامه كي يصدقه من حلف له بوسطة هذا اليمين واذا كان الامر كذلك فهل يجلز التعريض او التورية باليمين ام لا يجلز ولو وراء هل تنعقد اليمين على نيته ام تنعقد على حسب الواهر الراجع الى اراء العلماء يجد انهم فرقوا بين امور الامر الاول اذا كانت اليمين لا يتعلق فيها حق الغيش مش هيظل بحد الساوي اليمين دي او انها تعود عليه بمصلحة يترتب عليها مصلحة الفرض مثلا إصلاح ذات البيت أو مصلحة الأمة أنه العدو مثلا يفتحلفه فيحرف العدو ويوري حتى لا يؤذي المسلمين أو تطيبا الخاطر كأن يحرف الزوج للدوجته كي يطيب طاطرها بشرط أن يكون في ذلك إسقاط أو إضرار بحق الغيس فهذا التعريض جائز بشرط ما لا يتعلق بحق الغيس ويتردت عليه واصلحت الفرض أو الجماعة استدلوا بالحديث الذي ذكرناه وأنف الحديث سويد ابن هنضلة لما قال إيه فحلفت انا أنه أخي وقره النبي عليه الصلاة فقال صدقت المسلم أخو المسلم العدو لو طلب من الشخص أن يحلف يمينا جاز له أن يحلف ذلك اليمين ولا شيء عليه ولو تعمد فيه الكذب لكن ان استطاع التورية هرب من الكذب والرعاة وإن لم يستطع حلاف يمينا ولو كانت صورتها صورة يمين الغموس لكن لا شيء عليه في ذلك وليحلف وليلو في قلبه غير ما يريدونه منه أن يحلف عليه لعل ما يشهد لجواز التورية في اليمين مع الزوجة أو إصلاح ذات البين بشرط عدم الإدراج ما حصل لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقد كان له جارية ملك يمين توطئها فشكت به زوجته شكت أنه وطع هذه الجريب فأنكر ذلك فطلبت يمينه قلت له احلف, احلف فطلبت يمينه فحلف لها وطلبت منه أن يقرأ لها من القرآن طبعا هو كان جنوبا هي بتختبر وطبعا تخيه كما وصفها رسول على التلاب أول شيء خلت يحلف اليمين فحلف وطلبت منه أن يقرأ لها من القرآن وكان جنوبا فارتجذ لها أبياتا من الشاة يوهبها أنه قرآن فصدقته وكذبت نفسها والأبيات التي قالها ثم قلت له القرآن كان جباً مش هيقف على القرآن لها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثو الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين فلما انصرف من عندها ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال له إن برأتك لفتها فهنا نيله أقرنا لأنه في مصلحه إنه حصل سباعه مشاكل يعني فهو يطيب خاطرها ويتتقي شرها في نفس الوقت فجوّد له الدبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه بل اتحتنه منه وشهد لزوجاته بالفطمة والجرح الأمر الثاني لما ذلك مسألة التورية في اليمين إذا كانت لا يتعلق بها حق الغير بل يتركب عليها مصلح مش هفزور حد أو بصدار حقوق حد الحالة الثانية إذا كان يتعلق بها حق الغيش فهنا تكون اليمين لابد أن تكون يمين على نية المستحلف القابع الشخص الذي يستحلفك ولا تنفع فيها التوريع وإلا لبطرت الفائدة المرجوبة من اليمين لأن الإنسان يحلف على حقوق الناس فأكلها مما يمكن أن يستدل به على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وكذلك حديث من حلف على يمين فاجرة يقطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه عبا وخال عليه الصلاة اليمين على نية المستحمش يقول النووي فإذا ابدع رجل على رجل حق فحلفه القاضي وورى فنوى غير ما نوى القاضي إن عخذت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه في بعض الفقهاء فالرق بين في الحلف أمام القاضي فإن كان حلف بناء على طلب القاضي أو نائبه يبقى أن اليمين على نية من القاضي مستحنف لكن إذا حلف دون استحلاف أمام القاضي أو نائبه كان على نية الحالف وتصح فيه التولياء إذن نستخلص من هذا اليمين أنه إذا كان في اليمين يتعلق بها حق الغير فإن المعتبر هو ما يصدقه بها محلفه سواء كان قاضيا أم نائبه أم شخصاً عادياً صاحب حق وسواء طلب من الحالف أن يحلف أم كان متبرعا في اليمين أما إذا كانت اليمين لا ترتب عليها حق لأحد فالراجح هنا عند الفقاء أن المعتبر فيها نية الحالف وتجوز فيها التورية أما شيخ الإسلام ابن ثامية فالراجح عنده أنه لا يزيد التعريض إلا للظالم وأن يكون الحالف محتاجا للتعريض يقول ولا يجوز التعريض لغير ظالم وهو قول بعض العلماء كما لظالم بلا حاجة ولأنه تدليس كتدليس المبيح وقد كره احمد التدليس وقال لا يعجبني ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين هذا فيما يتعلق بموضوع التورير في اليمين ما حكم الإصرار على اليمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلا ينبغي أن يصر عليها بل يفعل ما هو خير ويكفر عن يمينه بقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تمروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع علي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آتم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله وهذا الحديث متفق عليه لو حديث متفق عليه وعيد تشوف شرحه من الذي الكتاب الذي يتبادر الى ذهنك فبيقول له لغوا المجلل على 90 هو لغوا المجلل جمع على الحديث الصحيح ويعتبر مقدم مصادر الشرح ولا الشرح دي مش مش وافي مش كثير اول ما يتبادر للذهن ما يكون في حديث رواه البخاري ومسلم وتحتاج الى شرحه اول كتاب ترهب له كتاب ايه زاد المسلم لمين الشيخ محمد حبيب الله السقطي رحمه الله تعالى فذا أول كتاب لأن الكتاب هو أصلا زاد المسلم اللي هو المثل نفسه الأحاديث ثم عمل عليه عاشية حتى المنعم لبيان محتيجة لبيانه من زاد المسلم لا لشايف محمد حبيب الله الشنسيطي رحمه الله تعالى ده أول كتاب لنزهر نترتب على الحروف المعجم فبالتالي تشوف أول كلمة في الحديث نطقيه ونجيب الشرح على طوله فهنا نفس ما نحتاجه في هذا الحديث ممكن حد يقول لنا ايه معنى الحديث الأول قبل ما نحاول نشرحه كانوا من التدريد يع والله لان يلجأ أحدكم بيمينه في أهله آتم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله يقول هنا في الشرح قوله صلى الله سلم والله يا يلجأ من اللجاج وهو الإصرار على الشيء مطلقا يعني لأن يلجأ يعني لأن يستمر ويتمادى أحدكم بيمينه يعني يمين الذي حلفه من قبل في أهله في هنا ثبريه يعني في أمر بسبب أهله فهي سببية والحال أن أهله يتضررون بعدم حنثه ولم يكن معصير هنا يجب أن نقدر في شرح الحديث والله الآن يرجع أحدكم بيمينه في أهله يعني من سبب والحال أن أهله يتضررون بعدم حنثه والحنث ليس فيه معصير فإن على اليمين وعدم الحنث آثموا له عند الله يعني إيه أكثر وأشد إثما للحالف المتبادئ يعني هو حالف على شيء معين في ضرر لأهله هو خايف يقول لهم الزالة حالفت عن يمين فهو خايف من وقوع في الإثم إذا على تا في حين أنه يجوز له أن يحنف لمانا لأنه الحنث هنا ليس معصير كما نجمع في الأقسام المقبلة والحال أن أهله يتضررون في ضرر يخل عليهم بعدم حنثه مثلا الحالف أن لا تذهب لزيارة أهلها مكة ففي هذه الحالة هي تتضرب وهو ليس عليه دم في, في أن يحنف فيتمدى خوفا من نقوعه في الدم إذا حنف فهو الحديث بيل له أن تماديه أكثر إثما من الحالف هذا هو المقصود فآتم له أي أكثر وأشد إثما للحالف المتمادي له عند الله من أن يعطي كفرته يعني من أن يحنف ويعطي كفرته التي فرض الله عز وجل عليه يعني أنه ينبغي له أن يحنف ويفعل نالك ويكفش فإن تورع عن ارتكاب الحنف خشية الإثم فقد أخطأ بإدامة الضرر على أهله لأن الإثم في اللجاش أكثر منه في الحنف على دعمه وهذا من جوابع الكلم وبذائعه ووجهه أنهم إنما تحرجوا من الحنث والحلف بعد الوعد المؤكد من اليمين طبعا الحلف بالله أمر عظيم جدا الشريعة يعني الإسلامية فيجب إنسان إذا حلف أن يحفظ الأيمان وأن لا بها وأن لا يحتال للتخلص من حكمها لأن الأفضل حلف هو توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله فيجب على من أرد أن يحلف أن يصدق ولا يكثر من تكرار الأيمان تعظيما لله إلا فيما ورد كأيمان اللعاني هذا معنى مهم جدا وطبعا الكتب او المراجع الثلاثيه في العقيده في مسألة توحيد الالهيه هي من اعظم المراجع في تناول هذه آل القضيه ومحاربه الشرك من الحلف الله تبارك وتعالى لان توحيد العباده طبعا يعني هو المقصود من شهاده التوحيد لا اله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى هو الاله الحق الوحيد وبالتالي لا بد ان توجه العباده إلا إلى الله فبنيجي بنبدأ ال... عشان هذا الكلام بنقسم بقى العباده الى ايه الى عبادات قلبيه وعبادات قوليه وعبادات بدنيه وعبادات ماليه فكل ما دخل تحت اسم هنا ان لبد يوجه إلا إلى الله الذبح مثلا تعتبر عباده ايه ماليه فلا تذبح الا لله وإلا تكون قد وقعت في الشرك ومن العبادات القولية الصدق وقراءه القران والذكر كده ومن العبادات القوليه ايضا ايه الحلف الحلف عبادة حتى تحقق لا إله إلا الله في مجال الحلف بغي لا ينبغي أن تحلف إلا بالله تبارك وتعالى لأن الحلف عبادة عظيمة جدا ووراءها معاني جليلة اولا أنت تحلف لأن الحلف تعظيم للمحلوف به ولا ينبغي التعظيم إلا لله تبارك وتعالى الحلف أيضا فيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق الحالف. وهذا الإشهاد لا يصح إلا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف عليه او كذبه وليس ذلك إلا لله فالحلف أولا تعظيم ولا ينبغي إلا لله تعظيم لله ثانيا الحلف بتحلف بمن يعلم بداخلك في قلبك أنت صادق أم كاذب فأنت بترك أنك تجهد الله على صدقك في هذا الذي تحلف عليه فمن يطلع على القرب إلا الله فلا يعلم السر فإذا هذا الإشهاد لا يبنغي إلا لله أيضا المحلوف به يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف به والانتقام منه إذا حلف به كاذبا وذلك هو الله سبحانه وتعالى واحده هذه المعاني الحالف يتحلف بمن ينتقم منك إذا حلفت كاذبا باسمه هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى فمن تم الحالف عندنا في الإسلام عبادة عظيمة وصحيح يحصل سوء استغلال للحالف ممن لا خلق له وده مش قضية ما تلغيش الحلف بقى. واهمية الحلف انه عبادة في مجاله فبعض الجهلة من المسلمين يستحسنون ما عليه النصارى من الاعراض تماما عن الحلف ويقول لك صدقني صدقني وبعدهم يقلب هؤلاء الناس كأنه بيستحسن شيء ده ويبدأ هو كبير يقول سفدقني بالنفس العامية فطبعا هذا ضلال مبين لماذا؟ لأن الحلف عندنا عبادة وهو في مكانه وسيلة لحفظ حقوق الناس وكثيرا لكثير من الأمور الخيرية التي تحتاج إلى توكيد بالحلف أما الذي يحلف بطريقة مستمرة في كل أمور تافهة وحقيرة وكما كان لغوة فاتكلمنا عن نعمين اللغ لكن الذي يحلف كثير في الإسلام أصلا نرموه الإنسان الذي يكثر الحلف لأن كفرة الحلف دي تجعل الأمامك لا يتك بكلامك فإنه الذي يحتاج أن يخلف كثيرا إلا أنه كان هو عارف النظر فانكثرة الحلف فهز الثقة في كلام الشخص ثم تما لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلق نفصل الكلام في حضرة الإكتار من اليمين يعني قليلا فهنا الدكتور الخالد المشيقح يقول المشروع حفر اليمين وعدم الإكتار منها ما لم تكن مصلحة شرعية بقوله تعالى وحفظوا أيمانكم وحفظ اليمين يتضمن ثلاثة معان الأول حفظ اليمين يعني إيه؟ تقلل من اليمين احفظ يمينك أن لا تكسر اليمين لا تتعودش تحلل باقي في كل شيء كيف يعمل بالله عليك من كده بالله عليك كده كل شيء بالله عليك هذا ينافي الأمر بحفظ الأيمان احفظه أيمانكم فتستعمل اليمين في مكانه وما لم تستعمل اسم الله فتكعل اسم الله سبحانه وتعالى مقترنا بما هو عظيم مش تيجي في كل شئ تفه تقول بالله عليك وأسألك بالله يعني بعض اخوة كلمة أسألك أن تدعو لي أسألك يعني فيها نوع من التذلل لمخلوق كل أدعو لي وخلاص لكنك أسألك فيها تذلل لا بلغ إلا لله إن أسألك إذا سألت فأسأل الله لكن يقولك أسألك أن تدعو لي ليه أسألك هل هذا التذلل الذي يبلغ أن يكون لله ذكر معارض فإذا حفظ اليمين يتضمن ثلاثة معان الأول حفظها ابتداء بعدم كفرة الحلش يبقى تحنف بالأمور العظيمة بحق مش كل شيء بالله والله وتالله لأفر. الثاني حفظها وسطا بعدم الحنف فيها إلا إذا كان الحنف مشروعا الثالث حفظها انتهاء في إخراج الكفرة بعد الحنف نتأمل هذا التقسيم الجميل يقول حفظها ابتداءا أولا يعني حفظها وسطا حفظها إيه انتهاء يبقى فيه ابتداء وانتهاء ووسط وانتهاء ابتداء بعدم تطرد الحلف وسطا إذا حلفت لا تحنف إلا إذا كان الحنث مشروعا الثالث حفظه انتهاء إخراج كفرتها بعد الحنث يقول تعالى ولا تَجَعَوَ الله عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتَسْلِحُوا بَيْنَ الْنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُونَ عَلِيمُ العرضة في الأيمان فيها تفسيرات الأ العربه في الأيمان أن يحلف بها في كل حق ولا حق فيبذل اسمه تعالى ويجعله عربه ده نوع من الشاه على طول الحق في البطر على طول ايه هذه حلف من تفسير للعربه الثاني ان يجعل يمينه عله يتعلل بها في بره كان يحلف لا افعل الخير فينتدع منه لأجل يمينه حلف لا أن يقطع ان يقطع واحده حلف الا يصلي الجماعه في المسجد أو حلف فتقول له تروح تقول لأقاربك أو رحمه يقول لك لا ده أنا حلفت هنا يجعل يمين عائق وعرض يمنعه من انفعل الخير فهذا معنى الثاني لعرضة ولا تجعو الله أي اسم الله عرضة لأي ملكم أنت بر ملكم علي لكم من أن تفعلوا خير بل افعلوا خير وكفر عن يمينك ولذلك بواب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاءه في كثرة الحالف ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحالف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحالف به وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد وفي حديث تلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينكلمهم الله ولا يزكيهم وله عذاب أليم أشيم تنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه كل حاجة بالإيه؟ الحلفة وفي الحديث إيه؟ إن الحلفة ينفق ثم يمحق ينفق السلعة ويروجها ننفقت عن الناس في الحلفة ولكنه في النهاب إيه؟ يمحق بركة البيان ومن جعل الله بضاعته فالغالب أنه يبثر الحلف بالله عز وجل ومن أكثر الحلف بالله سيكذب في يمينه وفي حديث المزعود المرفوعة خير الناس قرني ثم الذين يلوا لهم ثم, يلو له ثم يجي قوم تثبت شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة فإن كانت لك مصلحة شرعة اليمين ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع بقوله تعالى ويتم بئونك احق هو قل اي وربي يعني عظيمه تستحق الحادثه الموضع الثاني قال قل بلا وربي لا تاتي انكم الموضع الثالث قل بلا وربي لا تبعثن ها في سوره الغراب وفي بعض الاحاديث أيضا قد كرر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليمين نص الحنابلة على أنه يكره الإكتار من اليمين بحيث يصل إلى حد الإفراط لقول فعلا ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين فيوصى من هذا ذب الإفراط في استعمال الحلف بسم الله فعلا فالتكرار موجود يعني تكرار قلنا فيه تكرار في القسامة أو فيه تكرار كمان؟ في, في اللعن تكرار بالتوكيد ويجب على من حلف له بالله أن يرضى ويسلم إذا حلف لك شخص بالله فمن تعظيم اسم الله أنك تطبق الكلام الذي يقوله لك وتسلم له تعظيم الملمين في الله تبارك وتعلم وذلك إبليس لما خدع الأنوين آدم وحوال وقعت ما هما إني لكما لمن الناصحين فطبعا آدم عن الكلام لم يكن يتخيل أصلا أن ممكن أحد يوجد مخلوق يحلف باسم الله ويخسم بالله وهو إيه؟ كالب فقدقه ومن هنا دخل بهذه الحيلة على آدم عليه السلام وقاسم هما إني لكما من النصحين فآدم ما تخيل أنه ممكن واحد يحلف بالله ويكون كاذبا إذا حلف لك شخص بالله فأنت ترضى وتسلم يقول الله تعالى ولا تفع كل حلاف المهين وعلى ابن عمر رضي الله عنهما قال سامع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم من حلف من فليصدق ومن حلف له بالله فاليوم ومن لم يرضى بالله فليس من الله وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راى عيسى ابن مريم عليهما السلام رجلا يسرق هو او عين يسرق فقال له اشرقت قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني وهذا الحديث متفق عليه. فإذا حديث يقول هنا من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله إذن الرضا لمن حلف له بالله أقسام الأول أن يعلم أو يترجح للمحلوف له صدق الحالف فيجب الرضا بيمينه لحديث ابن عمر الآن في ومن حلف له بالله فليرضى رضا هنا يكون واجبا في حالة إذا علم صدق الحالف وعليه بوّم شيخ الإسلام محمد إبن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذات ما جاء في من لم يقنع بالحالف من الله ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن عدم الاقتناع بالحالف من الله ينافي كمال التوحيد لذا لنتهي على قلة تعظيمه لجناب الرموية فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك فحمل بعض العلماء الحديث على ما إذا أحلف القاضي المدعي عليه يجب على المدعي الرضا بالحكم الشرعي النوع الثاني او القسم الثاني من أقسام الرضا لمن حرف له الله أن يعلم او يترجح للمحلوف له كذب الحالف فهنا لا يجب الرضا بيمينه أنه متعيعلم او يترجح عنده المكذب فعنده يحلف لا يجب هنا الرضا بيمينه حال الثالثة أن يتساوى الأمران احتمال يكون صدق ونفسه احتمال يكون ايه؟ يجب الرضا بيمين الحادث المسألة الرضاعة هي الأخيرة صور لبعض الأيمان الجائدة والممنوعة يقول إن اليمين الجائدة هي التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته كان يقول والله أو ووجه الله أو وعظمته وكبرياته لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن أخ الطالي رضي الله عنه هو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب الكلوب وكذلك لو قال أقسم بالله الأفعلان كذا فهو يمين إن واها لسمك ان بالله مدلا ولا من يمين لقوله تعالى واقسم بالله جهد ايمانهم اذا اليمين من حيث المحلوس به تنقسم إلى اسمين الأول الحلف بالله أو باسمائه أو بصفاته وهذا جائز ثانيا الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالاصنام او الانبياء او الملائكه او السماء او الكعبه ولا حول وهذا النوع لا كفارة فيه لو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله لأن هذه اليمين إيه؟ غير منعقلة لأن اليمين هنا لا تنعقب واليمين لا تنعقب إلا بالحلف بالله أو اسم أسمائه أو صفة من صفاته تبرك وعلى وهذا النوع من الحلف بمخلوق محرم وشرك لا تكفره إلا التوبة النصوح والنطق بكلمة للتوحيد لكن هنا تعرض لبعض المسائل الحقيقة مهمة ممكن مثلاً نحلف بالقرآن أو ببعض القرآن أو نحلف بالمصحف الشريف هل ينعقد اليمين بالقرآن أو ببعضه أو بالمصحف الشريف اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال القول أول أن الإيمانة العقد إذا حلف بالقرآن أو بعضه أو بالمصحف إذا لم يرد به الورق والمداد والجلد فكن يقصد كلام الله لأن كلام الله غيره مخلوق ونحن نتعاون بكلمات الله أعوذ بكلامات الله التنمات من شلم الخلق لأن كلام الله غيره مخلوق فإذا القول جمهور أن اليمينة العقد حلف بالترآن أو ببعضه أو حلف المصحف لكن بشرط أن يريد بالمصحف ما فيه من كلام الله ولا أقصد الورق والحد هذه أشياء مخلوقة الورق لكن لما تحلف المصحف يعني يجوز وينعقد المينة إذا قصدت كلام الله الذي هو في المصحف هذا قول الجمهور قول الثاني أن اليمين لا تنعخذ بالقرآن وهو قول حنفية لكن قال ابن الهمام من الحنفية والحلف بالقرآن متعارف عليه فيكون يمين استذل الجمهور بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصفت والقرآن محفف كلام الله وكلامه صفة من صفاته والحلف بصفاته حالف به سبحانه أيضا يستدل لهذا بقول المسعود رضي الله عنه من كفر بحرق من القرآن كفر به أجمع ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين واستدل من قال بعدم العقاد اليمين بالقرآن اولا أن الحلف تعظيم للمحلوف به ولا يتحقه إلا الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الحلف بالقرآن والمصحف لأنه تعظيم غير الله طبعا هذا كلام مرضود عليه لأن القرآن هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وتعظيم صفاته تعظيم له والحلف بصفاته حريف به أيضا قالوا إن الحلف في القرآن أو المصحف غير متعارف عليه فلا يجوز فالرد على هذا بعدم الإسليم إذ جواز الحلف او المنع منه ليس أن المكسر به متعارف عليه أو لا. بل هل اليمين لما أقره الشرع أقر الشرع الحالف به كالحالف بالله أو صفته أو لما ورد الشرع بتحريم الحالف به كالحالف بالمخلوق من أجدع بالعرف تعرف عليه لكن هل هو يجوز الحالف به أم لا يجوزه أيضا يلدم ذلك أنه لا يصح الحالف بعظمات الله وكبريائه وجلاله لأنه غير متعارف على الحالف به لكن طبعا لا شك فيه جوازي ذلك في هذه المسألة مذهب الجمهور اللي هو إيه جواز أو العقاد اليمين بالحلف للقرآن أو بعضه أو بالمصحف الشريف إذا لم يرد به الورق والمدادة والجلد لكن إذا عرض به جلام الله أو ما فيه من القرآن الكريم حالف بحق القرآن قال بعضهم تنعقد اليمين بحق القرآن وقال البعض لا تنعقد اليمين بالحلف بحق القرآن فالذين قالوا تنعقد وهم الشفعية والحنبلة أرادوا بحق القرآن ما هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أن نحو حفظ الله عجل وجل له يعني من حق القرآن أن الله يحفظ إننا نحن إذننا ذكر وإننا له نحو الهد يقول في كشاف القناع وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بحق القرآن فهي يمين لأنه حلف بصفة من صفاته من صفات ذاته سبحانه طبعا الرجل هنا أنه إن أردد بحق القرآن ما هو صفة من صفات الله من إجابة العلم له وحفظ الله له حوي في هذا القسم من بصفة من صفات ال لايتعالى فيوز وإنريد حق القرآن ما هو صفة للمخلوق ما هو حق القرآن على المخلوب تعظيم المخلوق لل القرآن أو منحق القرآن العمله هذا ييعؤ من المخلوب ف الحف به على هذا المنى لا يجوز لأن حف لمخلوب. إن عمل المخلوه وتظيممه مخلوب والحالف المخلوق محرة منش لما إذا يجوز الحل حق القرآن إذا القتصاط بهه. صفر من الله يحب الله إياه ونحن له استلف العلماء في مسألة مقدار الكفار لواية حلف بالقرآن ثم حنف الجمهور يقول تلزبه كفارة واحدة لواية أخرى يجب على من حلف بالقرآن ثم حنف كفارة بعدد آيات القرآن الكريم هذه لواية عن أمام أحمد وعنه لواية ثالثة أنه يجب عليه كفارة بعدد آيات القرآن مع القدرة الجمهور احتجوا بأن كفارة واحدة احتجوا عليهم ذلك بقول تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنت ربهم وتبتقوا وتصلحوا بين الناس فلو حلف القرآن على ترك خير هم ألزم بكفارات بعدد الآيات لكانت يمينه مانعة من البرز وقد نهى الله عن ذلك فلا تلزمه إلا كفارات واحدة المين سيقدر يكفر بهذا العدد الضخم وبالتالي فيحصل إيه أن الحالف بهذا النوع القسم هيعمل إيه؟ سيبنعه من البر بأن يحنط في يمينه أيضا قالوا إن القرآن كلام الله فكلامه صفة من صفاته فكأن الحالف حالها بصفة واحدة فلا يجب بالحنك بها إلا كفارة واحدة قالوا إن تكرار اليمين على شيء واحد لا يجب أكثر من كفارة كما لو قالوا والله لا أكل والله لا أكل ثم أكل فهنا تجزير سبع كفارة واحدة أما الرأي الثاني استملوا بما روي عن الحسم الحديد الضعيف من حلف بصورة القرآن فعليه بكل آية كفارة يميل صب ومن شاء فجر طبعا هذا ضعيف عن ابن سعود أيضا من كفر بحرفة والقرآن فقد كفر به أجمع ومن حلف بقرآن فعليه كل آية يميل وهذا محمول على الاحتياط والمبلغة في تعظيمه كما ورد عائشة رضي الله عنه أنها اعتقت أربعين بقرة حين حلفت العهدي وليس يواجب يعني هذا ليس بإيه يواجب لأدلة القول الأول هي أدلة المدهل الراجح في هذه المسألة فيماد عن الحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور الذين قالوا من عقاد الحلف أو اليمين بالحلف بالقرآن الجمهور يقولون ذلك أيضا بالنسبة للحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور بشرط إذا أراد الحالف الوحي المنزل الوحي الذي الله دون الورق والجلد والجداد لأنه حينئذ حلف بصفة من صفات الله عز وجل كما إذا أطلق لأن الظاهر أن المسلم لا يحلف إلا بصفة من صفات الله تعالى من الأيمان الممنوعة الحالف بغير الله تعالى بقوله وحياته والأمانة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت من الأشياء الخطيرة الحالف ودي من أيمان الممنوع الحالف بأنه يهودي أو نصراني ولا يد ولا أو أنه بديء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كلا ففعله كالتا مصير ومثلها العبارة السوقية المشهورة أن بعض الناس أنه عليه الحرام من دينه فأمثل هذه العبارات أيضا من اليمين المنوعة المحرمة لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله ونسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام ساربا لابد أن نوضح طبعا الكلام في هذا الموضوع لأنه خطير جدا نشاء على الأسف الشديد التي هي اليمين بملة غير ملة الإسلام فاليمين بملة غير الإسلام هو توكيد الشيء المحلوف عليه بربطه بالخروج من الإسلام أو بتعليقه بالخروج من الإسلام فيذكر ربما يفتض الكفرة معلقا على شرق يتضمن المحلوف عليه مثل أن يقول هو يهودي أو نصراني أو ملوسي أو هو بارئ من الإسلام أو من القرآن ولا يقول لا هو ذلك إن لم يفعل كذا وكذا او إن فعل كذا وكذا فإذا قال مثلا هو يهودي إن لم يفعل كذا فقد ربط عدم الفعل بكفره وربط الفعل بإيمانه يريد منع نفسه من عدم الفعل ويريد حثها على الفعل وهذا هو حقيقة اليمين بالله ولذلك سميت اليمين بملة غير الإسلام يمينا مع أنها خالية من صيبة القسم تتبعوا هي سميت يمينا وأنها ليس في كلمة إيه بالله أو الله أو إله فما حب اليمين بملة غير الإسلام هي محرمة لقول النبي صلى الله عليه من كان حالفا فليحلم بالله أو ليصمت ولما ورد فيها من الوعيد الشديد كقول النبي صلى الله عليه من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قاله وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما فحب الحالف بملة غير الإسلام إذا حلف بها لا يخلو بالحالتين أولا أن يحلف قاصدا معنى اليمين أي يقول الشيخ الإسلام اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام انه لا ألذبه كفر ولا إسلام فلو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهوديا بالاتفاق وقال رحمه الله لأنه هو مش قصب إنه يؤكد الفعل لو هيقصد إيه توفيد اليمين يقول شيكو الإسلام الحالف هو بالكفر والإسلام تقولي إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو قول ذمني إن فعلت كذا فأنا مسلم هو القزام للكفر والإسلام عند الشرط ولا يلدمه ذلك بالاتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصب الحلف به وقال أيضا شيخ الإسلام واتفقوا على أن المعلق متى كان كفرا أو إسلاما لم يكفره ولم يلدمه الإسلام لا أعلمه ذلك خلافا لأنه قد علم أن المسلم لا يقصد أن يصير كافرا لأجل هذا ولا الكافر يقصد أن يصير مسلما لأجل هذا بخلاف ريب ذلك فإنه قد يخفى عليه القصدى فلظهور القصد في هذا عرض عامة العلماء أنه يمين وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم وأنه يزمه الكفر والإيمان يبقى العوام أو الكثير العوام يعتقدون أنه لو فعل الشيء الذي حلف على الأن يفعله بملأ غير الإسلام يصير كافرا لكن العلماء يقولون إيه؟ أنه لا يصير بذلك كافرا لأنه يقصد فقط الحلم وليس لقصد حقيقة الكلام أنه يصير كافرا كذلك نصراني لو قال أنا مسلم لو فعلت كافرا وفعل هل يصير مسلما؟ لأنه يقصد فقط الحلف يقول ابن القيم اتفق الناس على أنه لو قال إن كنت كذا فأنا يهودي أو نصر لي فحلف أنه لا يكفر بذلك إن قصد اليمين لأن قصد اليمين من منع من الكفر كذلك من حلف بمثل ذلك كاذبا يقول الشيخ الإسلام لأنه لم يقصد إن إذا كان كاذبا أن يكون كافرا ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطراق وعفاق وغير ذلك بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين يؤير حال الأولى اللي أنه يحلف قاصداً معنى اليمين حال الثانية أن يحلف قاصدا أن يلزمه ما حلف به مريضاً الانتصاف به راضياً به إن حنث أو كان كاذباً فيكفر بالحنف والكذب يقول الشيخ الإسلام إذا قطض الحلف لم يكفر وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط مثل أن يقول إذا أعطيتموني ألفا كفرت وليته أن يكفر إذا أعطوه فإن هذا يكفر وقال أيضا شيخ الإسلام لو حلف بالكفر فقال إن فعل كذا فهو بليء من الله ورسوله صلى الله عليه أو فهو يهودي أو نصر عليه لم يكفر بفعل البحذوف عليه وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللغة لأن مقصودة الحرف به بغضا ونفورا عنه لا إرادة لا بخلاف من قال إن أعطيتمني ألفا كفرت فإن هذا يكفر وقال أيضا لو علق الكفر بشرط يقصد وجوده يقول لي إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام فكان الواجب أنه يحكم بكفره لكن لا يناجد الكفر لأن توقيته دليل على فساد عقيدته ولا يصح حملهما الحديثين المتقدمين على المعظم للملة المحلوف بها أو المعتقد كونها حقا لأن الحالف بمثل ذلك إذا كان معظما بما حلف به أو معتقدا كونه حقا فإنه يدفر وإن كان صادقا أو بر لحالفه على إيه الأحوال الحديثان هما من نصوص الوعيد التي يجب العمل بها في مقتضاها فاعتقادي أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروطهم وله موانع ومن موانع الحوق الوعيد في هذين الحديثين قصد اليمين ومعنى هذا يكون قصد من يمين الحدث لا يقصد الكفر فهذا مانع من موانع الحوق الوعيد ولذلك الشيخ العثمين لما صرل عن حديث من حلف فقال إني بريق من الإسلام أجاب بالقولي هذا إذا قاله قولا مجربا ولم يقصد معنى اليمين وهذا ما يعني بيناه طيب هل تنعقد اليمين بملة غير الإسلام ذهب بعض الفقهاء إلى عدم انعقادها والبعض ذهب إلى انعقادها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ديمية لأن في الحديث أن النبي صلى الله سلم سؤل عن الرجل يقول هو يهودي أنصرني أو بريء من الإسلام فيحنى فقال صلى الله عليه كثارة يمين والحديث ضرعه فان الرجحون القول بالعقاد اليمين بملة غير الإسلام لما فيها من الحرمة العظيمة ولوجود معنى اليمين فيها إلى أثره لنوع الثالث من الأيمان الممنوعة الحلف بالأباء والطاروت لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواديتي ولا بآبائكم فالحلف غير الله شرك لكنه شرك أصغر يعني هذا من الشرك العملي هو الشرك الأزرق الحالف غير الله لا محرم لأن الحالف تعظيم للمحلوث به والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم والحالف غير الله كان يقول مثلا والنبي الإيمان المصري المعروف والنبي والنبي وحياته والقبر والكعبة والأمانة والأباء والأوثان ونحو ذلك قد يكون الحالف بغير الله شركا أكبر بحسب بيقوم بقلب الحالف من تعظيم محيوظ به يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرف وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحذب بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن حلف بغير الله عالما متعمدا فقد أتى شركا وفعل محرما فعلي أن يتوب إلى الله ويأتي بجانمة التوحيد ويدفل عن شماله ثلاثا ويتعون بالله من الشيطان قال تعالى وأقل الصلاة صرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق وعن شعب لأبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزة فقال له أصحابه قد قلت هجرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العهد كان حديثا أنا كنت حديث عهد منه بجهلية ولسانة متعود على هذا الحل وإني خلفت بالله والعزة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا واتفل عن شمالك ثلاثا وتعود بالله من الشيطان ولا تعود لفي شيء واحد وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني اليمين بغير الله كما قلنا غير منعقدة حال بغير الله لا ينعقد باتفاق الفقهاء لأنها يمين منهي عنها وهي يمين غير محترمة ليس بين فقهاء نزاع في ذلك إلا في مسألة واحدة فقط وهي اليمين بالرسول صلى الله وسلم خاصة وإذلك وقع النزاع في العقادها فالقوول الأول عدم إنعقاد اليمين بالحلف الرسول عليه السلام أو قول النبي والنبي إليه عدم إعقادها ذهب الحنفية والملكية والشافعية وهو رواياته عند الحنبلة هذا الفريق يقول عدم إنعقادها ده ذهب الحنفية والملكية والشافعية واللواية عند الحنبلة إنه لا ينعقل، اختار موفق الدين مقدمة وشيخ الإستاذ إدو اليابي علiento بأن اليمين بالرسول صلى الله سلم يمين بغير الله تعالى واليمين بغير الله تعالى منهي عنها غير محترمة بالاتفاق. وبناء عليه فلا تنعقد اليمين بالرسول صلى الله سلم كما لا تنعقد لسائر المخلوق وليس هناك نص يخرجها من النهر وتهيه رواية عند الحنابلة لكن المشهور عند الحنابلة أنعقاد اليمين بالرسول صلى الله سلم هذا مذهب الحنابلة وعلّلوا بأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسنته أحد شرطي الشهادة وبناء عليه الحالف به منعقد موضم من للكفارة الحالف بالله تعالى نوقش رد على هذا الكلام بأن هذا من قياة الرسول على المرسل وهو قياة فاتد فإن اليمين من خصائط المرسل لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلم بالله أو يصوته أما كون الإيمان به أحد شرط عش هذا فلأنه مبلغ عن الله تعالى وويصفة بين الله وتعالى وبين خلقه في تبليغ الدين ولأن من حقه علينا طاعته فيما أمر واجتنابوا لها عنه وذجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع والراجح الله على أعلم في يدي بل الراجح بلا شك عدم عقاد اليمين للرسول صلى الله عليه وسلم للنهي عنها ولعدم حربتها ولأن القول من عقادها قول ضعيف للغاية مخالف للأصول والنصوص ولا دليل عليه ولا وجه للتعليل له لما تقدم ذكره أقولكم بهذا فاستغفر الله لي ولكن سبحانك الله ربنا وحمدك اشهد أن لا إله الأنج استغفرك والخير لي جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتلفون محمول 010166 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته